فاستطال قول الامام رحمه الله واعظم ما امر الله به التوحيد هو إفراد الله للعباده واعظم ما نهى الله عنه هو الشرك قال هو اعظم ما امر الله به التوحيد اذ التوحيد هو اعظم ما امر الله به كل الاوراق ان امر الله به والدليل على ان اعظم ما امر الله به التوحيد قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واول امر في القران امر بعباده الله والعبادة يكون عبادة صحيحة إلا بإتناب الشرك قال الله سبحانه يا أيها الناس اعمدوا ربكم الذي خلاقكم والذي من قبلكم معلكم تتقون فأعظم ما أمر الله به قد سبحانه وكذلك قول الله تعالى وَقَبْ كَأَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهِ فبدأ الله سبحانه بالتوحيد وهذا يدل على أن أعظم عمر الله به هو التوحيد وقلهم تعالى قل تعالوا أسل ما حرم ربكم عليكم أن لا تسركوا به شيئا وبالوالدين أسانا وهذا دليل على ما يأتي أن أعظم ما نهى الله عنه الشر فإذا كان أعظم ما أمر الله به التوحيد فإنه يجب أن يبدأ الإنسان بالتعلم العقيدة قبل كل شيء والعقيدة هي الأساس فيجب أن يبدأ بالتعلم والتع والتع والتعليم وأن يدارف طالب تدريسها وبيانها للناس لأنها أعظم ما أمره به يجب العناية بأمر التوحيد هو البدء به ولهذا أول ما أقول لما أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة هو التوحيد لما جمع أهل قريسهم على الصفا وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجر ولما تأثنوا حين اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب عليكم اول ما تدعوهم اليه يا حافظ الله لا اله الا الله اول شيء يجب العنايه به التوحيد وفي هذا الزمان يوجد هناك لو اا صندوق الجاهل اللي قاعد يتحدث عن الترهيب والترهيب سيقولون نبدا بالفضائل نحن نجد بان هناك الناس تحدي اصحاب المناهج المتبعه من قوانين قد يريد تجوز اعراض هذه الطاقه المنحرفه اي ما اعتبرها من كاذبين هؤلاء رجاله على غير طريق الانبياء فان الله اخبر ان كل الانبياء دعوه الى التوحيد كما قال تعالى فلقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وان تكنوا مصروفا وقار اتعاله على عرشنا من قبل كل رسول الا موحي اليه انه لا اله الا الله وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله لا لكم من اله من غيره وان هو التوحيد فهو أعظم ما أمر الله به وأول ما يسأل عنه العبد في قبله عن توحيده من ربك امام عبودك ويسأل عن توحيده في عرفات القيامة ماذا كنتم تعبدون لجب أن نعتني في هذا الأصل العظيم أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشر وأعظم ما نهى الله عنه الشر واظهر المر دي دا من الردى ومن شرب الخمر من الشركه في قدام معلم ذاك وانا حدارك وان هل بتله الله به في المحرمات امثالوا اذ قوم الحكم ربكم حد عليكم الا تشركوا به شيئا بغير دينه فهو اعظم المناهي وكذلك في سوره الاسراء فجاء تعالى بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك لا تشركن مع الله إلها آخر فتكبد مذموم منخزلا فجاء تعالى ولا تشركن مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذمما ملحورا فجاء تعالى ان اعظم ما نهى الله عنهم الشرك وكان حديث صحيح وصحيحين من خديجه رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه ام النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ند ا وهو خلقك هو اعظم الذنوب فجاءه يقول تعالى يوصاكم الله ويوصيكم لغيرين يا بني لا تشرك بالله ان الشركه بقول من عظيم ثم عرفه الامام رحمه الله بقوله وهو دعوه غيره معه فهو معه غيره معه بمعنى ان يصرف شيئا لغير الله من العباده لغير الله ان انا في منث مقرر او نبي مرسل اولي صالح نحو ذلك من دعا غير الله او من عبد غير الله عموما باي عباده وان دعاء واستغاثه واستعانه ورجاء ورابا وحجاني فيجب صرف كل العباده لله عز وجل لانه هو المستحق للعباده ثم قال الامام رحمه الله والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا اعبدوا الله بدلا عن التوحيد ونهى عن الشرك هذا هو الدليل على ان التوحيد هو اعظم ما امر الله به لانه قال واعبدوا الله واسمعوا لقوده ولا تشركوا به شيئا هذا نهي فبدأ ابناؤه بالتوحيد ونهى عن الشرك يدل على ان اعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما ما نه عنه الشرك بان الله بدا بغيره ولا يبدع سبحانه الا بالامم الاعم هذا من الجلاله من ايه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين